هذه المقدمة يتكلم فيها عن تعريف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه المقدمة ديها يتكلم عن لماذا خلق الإنسان وما هو أول فرض عليه ويتكلم عن مسألة أخذ الميثاق على بني آدم وهم في ظهر أبيهم آدم عليه السلام فقال اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدا وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه هنا يتكلم على أن الغاية من خلق الله تبارك وتعالى الخلق أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له ويفردوه بالإلهية وأخبر أن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه ويتركهم سدا وهملا أي بلا أمر ولا نهي أو يخلقهم ولا يعيدهم إلى دار أخرة فيجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر فربنا تبارك تعالى قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن فدل على أن الله تبارك وتعالى يخلق خلقه سداً وهملاً بل يعيدهم بعدما يميتهم فيحشرهم إلى يوم القيامة فيحاسب كل أحد بعمله وقال تعالى أولم يرى الإنسان؟ أنا خلقناه من نظفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي عظامه رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أي أفظننتم أنكم مخلقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منا ولا حكمة لنا وقيل للعبث أي لتعب وتعبث كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب صحيح في أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا يعني بلا قصد ولا إرادة منا ولا غاية وقيل للعبث أي لتعب وتعبث كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب أولا البهائم لا ثواب لها ولا عقاب نعم ولكن لم تخلق عبثا بل خلقت لحكم ومنها تسبيح الله تبارك تعالى وإن من شيء إلا يسبح وحمده وخلقت لكي تكون عونا للإنسان على أداء رسالته في الأرض وهي عبادة الله تبارك تعالى وحده وتعبيد الناس فخلقت هذه الحيوانات وهذه المخلوقات لتكون خادم لهذا الإنسان الذي يعني أمر أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى منزه عن أن, يجأ أن يسوي بين الضدين أن يسوي بين المؤمن والكافر كما قال تعالى أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أي لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المتقي ويعاقب فيها هذا الفاجر قال ابن كثير عليه رحمة الله وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء. فإن نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك، ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده، فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثلا ذره من إنصاف هذا المظلوم من هذا الظالم. وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة فبيقول ابن كثير عليه رحمة الله أن الفطر المستقيم لما تقرأ قول الله تبارك تعالى أم نجعل الذين أمنوا عملوا الصلاحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وترى الآيات والأحاديث التي تدل على أن الله تبارك وتعالى ينتصر للمظلوم من الظالم ثم يرى بعد الظلمة يكثر ماله ولده ويموت دون أن يعاقب في الدنيا وبعض المظلومين يموتون دون أن يأخذوا حقوقهم في الدنيا قال فتعين أن هناك دارا أخرى ينتصر الله عز وجل فيها للمظلوم من الظالم وقال تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وأجل مسمى يعني يوم القيامة قال تعالى وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ أي لا على وجه العبث واللعب وأجل مسمى وإلى مدة معينة مضروبة يعني يوم القيامة وهو الأجل الذي تنتهي إليه السماوات وهو الإشارة إلى ثنائها قال تعالى اي يحسب الانسان ان يترك سدى قال السدي يعني لا يبعث وقال مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم يعني لا يؤمر ولا ينهى قال ابن كثير رحمه الله تعالى والظاهر ان الايه تعم الحالين يعني, وما وما يعني لا ويعني لا يبعث فيجازى على اعماله أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يترك في قبره سدى لا يبعث ففي الدنيا لا يترك سدى بلا أمر ولا نهب بل يؤمر وينهى وفي القبر لا يترك سدى دون أن يبعث بل يبعث من قبره فيحاسب على أعماله بل خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه عز وجل بما شرعه على أنسنة رسله وأنزل به كتبه ومع عبادتهم إياه لا يشركون بعبادته أحدا كائنا من كان فبالإلهية يفرده فالتوجه بالله تبارك وتعالى للعبادة ليس هذا هو التوحيد التوحيد أن يتوجه الإنسان إلى الله بالعبادة وحده يعني لا يشرك معه غيره أن يفرده بالعبادة فلا يعبد مع الله أحدا سواه فالذي يعبد الله ويعبد غير الله هذا ليس بموحد بل الموحد هو الذي يعبد الله فقط ولا يشرك به شيئا بالإلهية يفردوه دون ما سواه، فمن عبد الله تعالى ألف سنة ثم أشرك به لحظة من اللحظات ومات على ذلك حبط حبط جميع عمله وصار هباء منثورا، حيث أشرك مع الله في عبادته من هو مسبه مخلوق لعبادة الله عز وجل، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدو فكفى بالشرك قبحا أن من عبد الله الفعال ثم أشرك به لحظة وهو يعلم أن ما يفعله منهي عنه ومات على ذلك بغير توبة أنه لا يخرج من النار وكفى بالتوحيد حسنا أن من ظل طيلة عمره كافر بالله ثم أسلم في آخر عمره ومات قبل أن يتمكن من العبادة بل نطق الشهادتين وبعدها مات أنه يدخل الجنة ويخلد فيها أبداً ومن الغاية من خلق الجن والإنس يقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه ما معنى إلا ليعبدوه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا أحسن الأقوال أي إلا لأمرهم أن يعبدوني وأدعوهم لعبادتي وما خلقت الجن والإنس إلا لكي أمرهم بالعبادة وأدعوهم لعبادتي فالآية هنا من الحكمة الشرعية لذلك وجد من فعل مراد الله تبارك تعالى منه وعبده سبحانه وتعالى ووجد من خالف هذه الحكمة ولم يتوجه إلى الله تبارك تعالى بالعبادة وعبد غيره ويؤيده قوله عز وجل وما أور إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا وسبحانه عم ينشركم بعض الناس أول هذه الآية على وجه العموم بأنها الحكمة الكونية إلا اللي يعبدون يعني لكي يكونوا جميعا عبادي والعبودية العبودية هنا مش العبودية المحمودة اللي بيترتب على الثواب والعقاب لا العبودية العامة اللي هي العبودية الاضطرارية فالعبادة عبادة اختيارية وعبادة اضطرارية العبادة الاضطرارية أن كل المخلوقات عباد لله اضطرارا بلا إرادة منهم فعبيد في ولادتهم ومماتهم وألوانهم وأجناسهم وعبيد في هيئاتهم لا يملكون من ذلك شيئا، فكل الخلق عباد من هذا الوجه إنهم كلهم تحت مراد الله يفعل الله عز وجل بهماشة ولكن جزء منهم عباد العبادة المحمودة اللي هي العبادة الاختيارية اللي هو توجه إلى الله تبارك وتعالى بالعبادة باختياره. وهو ده الجزء اللي بيترتب عليه العبادة الثواب والعقاب فمن عبد الله تبارك وتعالى مختارا هو من يدخل الجنة فقال ابن عباس رضي الله عنهما إلا اللي يعبدون إلا ليقروا يقر بعبادات طاعا أو كره ده على يعني تفسير الآية على أنها من الحكمة الكونية والصحيح أنها من الحكمة الشرعية فبعض الناس قالوا إلا ليقرب العبادة طوعا أو كرها وبعض الناس قالوا يعني إزاي ربنا يريد ولا يقع فقال لك هي خاصة بالمؤمنين بس يعني بال اللي فعل مراد الله تبارك تعالى منه والصحيح أنها حكمة شرعية والحكمة الشرعية لا يلزم أن تقع يحبها الله تبارك وتعالى ولكن قد تقع وقد لا تقع بخلاف الحكمة الكونية للا بد أن تقع ولا يلزم منها محبة الله عز وجل لهذا الفعل. بيقول الشيخ أحمد حفص حكيمي وهاء بعد مساق الأخوال كلها وهذه الأخوال في هذه الآية وإن كانت متقاربة والآية تسع جميعها أرجحها الأول وهو قول أمير المؤمنين علي بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا لأمرهم وأدعوهم لعبادتي. يؤيده قوله, قوله تعالى وما أنذر إلا يعبدوا إلها واحدة لا إله إلا وسبحانه عما يشركون وقوله تعالى وما أنذر إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وغيرها من الآيات ويؤيد ذلك أن الله تبارك وتعالى إنما شاء العبادة من جميع عباده وأرادها منهم وقض وقضاها عليهم في الشرع لا في الكون فمن أطاع أمره وأتى بما أراده وشأه منه فله رضاه والجنة ومن خالفت ذلك فله صخته النار الحقيقة كلمة شاء العبادة من جميع عباده وأتى بما أراده وشاء المشيئة لم تأتي في القرآن إلا بمعنى الإرادة الكونية ولم تأتي المشيئة في القرآن بمعنى المشيئة الشرعية أو إرادة الشرعي فلو اتساق مع سياق القرآن نقول إنما أراد العبادة من جميع عباده تمام؟ <كبيرك> فالالال الارادة كونية وشرعية والمشيئة شرعية وكونية لا فارق بين الارادة والمشيئة ولكن كلمة المشيئة لم ترد في القرآن إلا لتدل على الارادة الكونية فقط. قال ولو شاء الله تعالى من جميع العبادة من جمعهم العبادة وأرادهم في الكوني لم يعني لو أراد ذلك منهم كونا لم يكن لهم بدل من ذلك يعني كان كل الناس عرض ربنا تبارك تعالى ولكن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لو كانت حكمة كونية كان كل الناس بقت عباد لله اضطرارا بلا إرادة منهم أما لكونها من الحكمة الشرعية فوجد من يخالف ذلك وعبد غير الله تبارك وتعالى لا ومن يشاء يجعله يعني ده ما فهي الشرعية هو ما العبن في نروش الاختيار المخلف أو ده هتبقى كونا يعني ومن يشاء الله يجد هولا أن يجعله على طريقة مستقيمة ما يعرفش أصلا مين. قال لو شاء الله تعالى من جميعهم العبادة وأرادها في الكون لم يكن لهم بد من ذلك ولم يكن لأحد إلى معصية الله تعالى من سبيل ولا يخرج عن قضائه تعالى يعني الكون وقدره شيء من المخلوقات مثقل ظره فإنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مضاد لأمره ولا ناقض لما أبرنه ولا دافع لما قدره ولذلك قال المفسرون في هذا المعنى في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني أمر ربك وقيل وأوجب رب، وقيل وأوصى ربك وقيل ووسى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني وقضى هنا القضاء مش كوني قضاء شرعي لإنه لو كان قضاء كوني كان كل الناس عابس ربنا تبارك تعالى وكل الناس كانت برد والديه قدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبدوا والدين إحسان فهذا القضاء شرع شرعي وليس كوني ولو أنه تبارك وتعالى قضى في الكون ألا يعبد إلا إياه لم يشرك لم يشرك به أحد من خلقه وإنما قضى ذلك شرعا ليبلواكم أيكم أحسن عملا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن وهذه المشيئة منه من عبادة من للعباده من عباده شرعا الصح أيضا هو في آخر الكتاب في موطن تاني نستعمل اللفظ صح لكن هو هنا اللي حصل فيه نوع خلط قال إن الصح وهذه الإرادة منه لعباده من عباد منه للعبادة من عباده شرعا عامة لمؤمنهم وكفرهم وأما مشيئته لعباده الكونية القدرية فخصة للمؤمنين يعني ربنا تبارك وتعالى أراد من عباده شرعا كل كلهم العبادة وكانت قدرية كونية مع عباده المؤمنين الذين استجابوا بالفعل وفي حق الكفار هي إرادة شرعية فقط لأنهم خالفوها بيقول وأما معنى العبادة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر المعروف والنهي عن المنكر وكذلك حب الله ورسوله وخشيته والإناب إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله يعني البطنة وجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل فتعريف العبادة التعريف الجامع لها اسم جامع يعني اسم يجمع ويضم كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه سواء من أقوال أو أعمال وسواء كانت ظاهرة أو باطنة وأيضاً الطرق تدخل في مسمى العبادة لأنها عمل فالترقو عمل فالإنسان لو كف ترك شيء اتغاض مرضات الله تبارك وتعالى فهذا عمل يوجب الـ إيه يوجب الإثابة بعد ما تكلمنا على أن ال الأصل من خلق الخلق التوجه الله تبارك وتعالى بالعبادة وأن الله تبارك تعالى أراد العبادة من كل الخلق إرادة شرعية فمنهم من وفى ومنهم من يوفي والمقصود أن يتوجه العبد لله تبارك تعالى بالعبادة وحده فلا يكفي أن تعبد الله بل لابد أن تعبده وحده لا شريك له لا, لا تشرك به أحدا في العباد بعد كده هيكلمنا عن مسألة أخذ الميثاق على بني آدم وهم في ظهر أبيهم ألا يعبدوا إلا الله تبارك وتعالى وأشهدهم أن الله تبارك وتعالى هو ربهم المواثيق ثلاثة المواثيق التي أخذها الله تبارك وتعالى على عباده ثلاثة مواثيق أول ميثاق يسمى ميثاق عالم الذر يعني الذي أخذ والخلق كلهم في ظهر أبيهم آدم قبل خلق أي إنسان غير آدم عليه السلام أخرج الله تبارك تعالى من ظهر كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة وأشهدهم على أنفسهم ألا أصدقوا بربكم قالوا بلى شاهدنا وحنعرف أن المساق دا كان على الربوية والألوهية زي ما هي جمعة ده المساق الأول المساق الثاني من الثاق الفطرة اللي هو ربنا تبارك تعالى يخلق الإنسان مفطور على التوحيد يعني مائل بطبعه إلى التوحيد وده أثر من أثار المساق الأول لأن الفطرة لسه ما تلوستش فخرجت قابلة للتوحيد لو تركت دون تغيير ودون دون تغيير لهذه الفطرة فتختار العقيدة الصحيحة تختار التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها أن يخلق الإنسان مائل بطبعه إلى التوحيد المفاق الثالث مساق الرسل أن الرسل تأتي لتذكر الناس بالمساق الأول تأتي لكي تأمرهم بما أمرهم الله تبارك وتعالى به في عالم الذر من عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له والمفقول الأول والثاني لا تتم الحجة بهم إلا بعد المفقود الثالث فالمفقود الثالث اللي يدركه يبقى المفقول الأول كده إيه بقى حجة عليه لأن إحنا مش فاكرين المفقول الأول لهذا الأمر ربنا تبارك تعالى لم يؤخذنا به نولد في هذه الدنيا بلا رسل ويبقى على أساس أن أخذ علينا المساق الأول والمفترض كان ربنا بلغنا وإحنا مش فاكرينه فربنا لكي يزيل يعني حجة العباد أرسل لهم رسل ويذكروهم فمن وفى بهذا الميثاق نفعه الإيه الإقرار الأول ومن لم يؤمن بالرسل نقض ميثاقه الأول فدخل النار وهيأتي معنا التفصيل ذا خلاصة القول في المواثي قال أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذري وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره تكملة الأبيات وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل, أنزل لكي بهذا العهد يعني العهد اللي أخذ عليه في المساق يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبا فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين يبدأ يشرح معنا المواسيخ التلاتة فبيقول أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره أخرج أي الله تبارك تعالى فيما أي في الزمن الذي قد مضى، وذلك بعد خلقه آدم عليه السلام من ظهر آدم ذريته كل من يوجد منهم إلى يوم القيامة كالذر يعني كهيئة الذر كهيئة النمل والذر يعني النملة أو الشيء المتنهي في الصغر وأخذ عز وجل العهد عليهم إيه العهد اللي أخذوه لرب معبوده. مستحق للعبادة بحق غيره يعني لأن في معبودات كثيرة عُبِدت فربنا تبارك الأخذ علينا أنه لا يعبد بحق إلى الله تبارك وتعالى قال تعالى وإذ أخذ ربك هذه الآياء اللي تدل على هذا النثاق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا أي لألا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك أبؤنا من قبل وكنا ذريات من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون ففي هذا الوقت لم يكن لأحد سلطان على أحد لذلك كل البشر أقروا بل شهدنا أما في الدنيا فبعض الناس يحتاج يقول لك ده عشان انا ابوك النصراني او يهودي او فهو لذلك طلع كده فيتقلق ان اول حاجة انت اقرت لوحدك من غير ضغط من اولياءك من من ابوك او امك او عائلتك وانت فعلا من الزر تاني حاجة مولود فطرتك ميلة للتوحيد تالت حاجة لك رسول فمعادش في ايه معادش في حجة علشان كده الإنسان لا يكلف باتباع الرسل إلا بعد البلوغ بعد ما يبقى له عقل مستقل ما عادش في إيد أبوه أمه إحنا لو كلفنا الولد اللي عنده خمس سنين أو ست سنين لا هو في سلطان أبوه أمه وما يعرفش حاجة عن الحياة أما الـ 16 سنة و 15 سنة و 17 سنة خلاص سنوية عامة ده خلاص يعني بسم الله أهم حاجة التسجيل بس شغال طيب مش مشكلة اما لو الانسان صغير فبيبقى هو في قبضة الاب والام اما اللي بقى خلاص كبير 15 سنة 16 سنة كلف بلغ الحلم خلاص ما عادش للاحد سلطان عليه ولا ينفعه انه هو يقول ده انا سنة ابويا كان كافر او ابويا كان يهودي ولا لا مش هينفعه لانه بقى ليه عاقل ولو نظر في كلام الرسل هيعقله يعني يدرك الحق والحق مبذول لكل أحد ومن بحث عنه بصدق وصل قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به قال فيقول نعم فيقول قد أردت منك أهوا من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي الآية تدل على أخذ الميثاق على العباد على الرببية ألست بربكم قالوا بلى والحديث اللي هو في الصحيحين يدل على أن المثاق أخذ على الربوبية والألوهية أردت قد أردت منك أهوى من ذلك أنا كنت عايز منك حالة أبسط من كده أبسط من أنت تبذل الدنيا بما فيها أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي فيبقى المثاق اللي كان ونحن في ظهر آدم عليه السلام كان على الربوبية والألوهية شهدنا أن الله ربنا وشهدنا أن ووعدنا الله تعالى أن لا نشرك به شيئا وعن ابن عباس رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة نعمان مكان فأخرج من صلبه يعني بعدما أنزل إلى الأرض فأخرج من صلبه كل ذرية ضراءها يعني خلقها أراد الله تعالى أن يخلق قدر الله عز وجل أن يخلقها يوم القيامة أخرجت في هذا اليوم من ظهر آدم عليه السلام فنثرها بين يديه ثم كلمه كلمهم قبلة يعني مقابلة قال تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك أبؤنا من قبل وكنا ذرية إلى قوله المبطلون وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيده فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل تبني عم اللي بقى آدم ربنا تبارك تعالى لما خلق الخلق من ظهر آدم قال ذقذذة بيمينه قال هؤلاء في النار في الجنة ولا أبالي قذذة قذذة بيماله قال هؤلاء في النار ولا أبالي قال ففيما العمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. الحديث صححه الشيخ البني عليه رحمة الله سولا أبي داود. والحديث في التقدير يوم القبضتين التقديرات زي ما يجي معانا كده في القضاء والقدر عدة تقديرات منها التقدير يوم القبضتين أي لما خلق الله تبارك وتعالى وأخرج كل زرية. وأخرج الذرية من ظهر أدم عليه السلام طبد قبضة بيميني وقال هؤلاء في الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وقبض قبضة من شمالة وقال هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون طب واحد سأل تبليء نعمل ليه بقى ما خلاص المسألة محسومة فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال اعملوا فكل مجسر لما خلقه حديث اعملوا على مواقع القدر حديث أن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله في عمل اهل الجنة ونحن لا نعلم من من كنا ما حدش فينا يعرف هو كان من اهل قبضة اليمين ولا اهل قبض الشمال نسال الله ان نكون من اهل قبضة اليمين ما حدش يعرف طب خلاص يبقى اعمل بعمل اهل الجنة وتبقى انت كده عملت بعمل اهل الجنة حتى تقبض عليه فتدخل الايه فتدخل الجنه فما فمفيش حد يعني يحتاج بالحديث ده على انه خلاص ما يعملش لا ذهو ربنا تبارك وتعالى لعلمه الكامل المحيط عالم من سيوفي ومن لا يوفي وأنت يجب عليك أن توفي وتكتهد في طاعة الله تبارك وتعالى وتعبده وحده لا شريك له حتى تموت على ذلك فتدخل الجنة حديث آخر عن أدو هرايرا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خارقها من ذريته إلى يوم القيام وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا يعني بريق من نور وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبهم وبيص ما بين عينيه نور اللي بين عينيه أشد شوي فقال أي ربي من هذا قال هذا رجل من آخر الأمم يعني في آخر الأمم على الأرض من ذريتك وقالوا له داود يعني انظر من بعثة داود عليه السلام بالنسبة من أول يعني ولادة داود عليه السلام إلى اليوم بالنسبة لمن أول ولادة داود عليه السلام لأول من أول الخلق احنا كده في آخر الأمم يعني اللي من بعد داود عليه السلام إلى يوم القيامة بالنسبة للي قابله حاجة بسيطة جدا شيء بسيط خالص. فقال هذا رجل من آخر الأمم من زولياتك وقال له داود قال ربي وكم جعلت عمره قال ستين, ست ست ست ستين سنة قال أي رب زده من عمري أربعين سنة فوهب آدم عليه السلام لداود من عمر آدم أربعين سنة فلما انقضى عمر آدم جاءه ملكا وكان يعلم كم عمره جاءه ملك الموت فقال أولم يبق من عمري أربعين أربعون سنة نسي آدم عليه السلام أنه قد وهبها في عالم الزر لإبنه داود قال أولم تعطيها لإبنك داود قال تم يعني نفى فجحد ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته لما نسي الأمر جحده ما افتكرش الأمر نفى يعني حصل إمتى ده ف... فكان هذا في بني أنهم ينسون ويجحدون يعني ينفون ما لا يتذكرون الحديث صحاها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تخريج التحوية حديث آخر ورواه الحكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ورواه ابن أبي حاتم في تفسير نحو ما تقدم إلى أن قال ثم عرضهم على آدم فقال يا آدم هؤلاء ذريتك وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام فقال آدم يا ربي لما فعلت هذا بذريتي قال كي تشكر نعمتي يعني هو الحديث ضعيف ولكن المعنى المذكور في الحديث إن كأن الله تبارك وتعالى خلق بعض الناس غير أسواء في الخلق حتى يشكر الأسواء ويعلمون مدى نعمة الله تبارك وتعالى عليهم. قال عن هشام ابن حكيم رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ يعني تبدأ الأعمال يعني تستأنف كلمة تستأنف يعني تبدأ من جديد مش تكمل يعني يعني بلا قضاء سابق يعني الأعمال دي اللي احنا بنعملها أمر مقضي كتب خلاص أم إنه لا أمر غير مقضي وإحنا اللي بننشئ الأفعال يعني من عند أنفسنا بلا تقدير سابق فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه اللي هو التقدير يوم القدسين ثم قال هؤلاء في في الجنة وهؤلاء في النار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار فالحديث ده دل على أن يعني هناك قضاء سابق قضاء الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق سمات العضو خمسين ألف سنة وكل ميسر لما خلق له وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق قدر قضية أخذ أهل اليمين بيمينه وأخذ أهل وأهل الشمال بشماله. فقال يا أصحاب اليمين: فقلوا لربك وسعديك. قال: علست ربكم. قالوا: بلا. قال يا أصحاب الشمال: قالوا لربك وسعديك. قال: علست ربكم. قالوا: بلى ثم خلط بينهم. فقال له يا ربي ليما خلطت بينهم؟ قال لهم أعمال من دون ذلكم لها عاملون أن يقولوا يوم الخمدت إن كنا عن هذا غافلين. ثم ردهم في صلب آدم الحديث ده ضعيف فيغني عن الحديث السابق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في أذم من الماء يعني الوضع أو الهيئة اللي كان عليها آدم عليه السلام وده موقوف على ابن عباس رضي الله عنه حديث آخر عن ابن عباس أيضا وإن كان يعني اسناده فيه ضعف ولكن بيبين ترتيب المواضيع على بعضها قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله تعالى مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خريقها اليوم القيام فأخذ منه الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وتكفل لهم بالرزق ثم أعدهم في صلبه فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطي الميثاق يوم يومئذ فمن أدرك منه الميثاق الآخر أو الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول الميثاق الآخر هو ميثاق الرسل ومن أدرك الميثاق الآخر اللي هو ميثاق الرسل فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول اللي هو ميثاق على الضر ومن مات صغيراً قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة فلو مات على قبل أن يدرك الميثاق الآخر قبل أن يدرك الرسل لم يدرك الولد في فترة بين رسولين لم يسمع بالأول ولم يدرك الذي بعده فهذا يموت على فترتهم أهل فتره الذين يح يعني يوم القيامة ده أهل فأما لو كان الميت صغيرا ده لو كان مات كبيرا أما لو مات صغيرا فهؤلاء على فطرتهم اللي هي أثر من آثار المساق الأول على فطرتهم الموحدة فيدخلون الجنة فمن من مات صغيرا سواء كان أبوي كفار أو مسلمين دون سن البلوغ فهذا في الجنة لأنه على فطرته الموحدة لم تلوس ولم تحرف إيه؟ لم تحرف بعد فهي على فطرتها حتى يبين عنها لسانها حتى يعرب عنها لسانها لحد ما الإنسان يبقى صالح أن يتكلم عن نفسه ويبحث عن عقائد ويعتقدها اللي هو بعد سن البلوغ بعدها لو هو كان أبويه كفار فأصر على كفري هو من ساعتها بقى كافر خلاص فهذا يعني نظر في الأديان وأسلم فخلاص يبقى ربنا رحمه وانتشى له من الكفر وعن أبي بن كعب رضي الله عنه حديث قبله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ ربك من بني آدم من ظهري ذريتهم قال أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشطي كأنه يعني سلهم من ظهره من الرأس كما يأخذ يؤخذ بالمشت من الرأس فقال لهم وأشهدهم على أنفسهم ألاستبر بربكم؟ قالوا بلى قالت الملائكة شهدنا أن تقول يوم القيامة إلَّا تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين فالملاك شهود على هذا الميثاق وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال في قوله تعالى ويتخذ ربك من بني آدم من ذهريم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم على سب ربك قالوا بلا قال فجمعهم له فجمعهم له يوم إذن جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة فجعلهم يعني الأرواح التي سوف تخلق جعلها الله تبارك وتعالى في صورة في في صورتها التي تكون عليها بعد خلق الأجساد يعني ربنا تبارك تعالى في هذا الوقت أخرج الأرواح على الهيئة اللي هتبقى عليها لما تخلق الأجساد بنفس الصور اللي احنا عليها تبقى ولكنها الأرواح قال فجعلهم في صورهم يعني في الصور التي سيكونون عليها ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والمثاق وأشحلهم على أنفسهم ألا استمروا بيكم قالوا بلى قال فإني فإني أشهد وأشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يعني لألا تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا وده أيضا صريح في أن المسقن على المسقن كان على الربوية والألوهية وإن وإني سأرسل إليكم رسلا ليذكروكم عهدي ومثاقي أي الأول وأنزل, وأنزل عليكم كتبي قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال يا رب ليس سويت بين عبادك قال إني أحببت أن أشكر فالإنسان لما يرى من هو أقل منه في الصحة أو المال أو الولد هذا يكون أدعى لأن يشكر الله تبارك تعالى ورأى فيه الأنبياء مثل السرج عليهم النور وخصوا بمثاق آخر من الرسالة والنبوة فهو الذي يقول تعالى وإذ أخذنا من النبين مثاقهم وهو الذي يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله ومن, ومن ذلك قال هذا نذير من النذر الأولى ومن ذلك قال وما وجدنا لأكثرهم من عهد الكفار يعني إيه؟ تركوا العهد الأول أو نقضوا العهد الأول يقول الإمام البغوي وده كلام مهم جدا إن الله تعالى مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فآخر منه ذرية ذري بيضاء كهيئة الذر يتحركون ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فآخر منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال يا آدم هؤلاء ذريتك ثم قال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى فقال للبيض هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي وهم أصحاب اليمين وقال للسود هؤلاء في النار ولا أبالي وهم أصحاب الشمال ثم أعادهم جميعا في صلبه فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء قال الله تعالى فيمن نقض العهد الأول وما وجدنا لأكثرهم منعه. لحد هنا الإخوة من تبع معنا كويس بعد كده نقل بعض النقلات عن بعض أهل العلم ابن كثير عليه رحمة الله وفي نقل عن ابن القيم وهؤلاء جميعا كانوا تبع ابن تنمية عليه رحمة الله في هذا الأمر كان رأيهم أن الميثاق الأول ما كانش ميثاق قولي كان ميثاق حالي يعني خلقهم حال كونهم يشهدون أن الله ربهم يعني إيه حال الإنسان يشهد أن الله ربه لأنه لا خالق له غيره ولكن الصحيح من الأحاديث الماضية والأيات إن قالوا صريحة في أن الميثاق كان إيه كان قولي والأحاديث وكلام الإمام البغوي يدل على هذا الأمر بيقال فإن قيل كيف يلزم الحج واحداً لا يذكر المساق ويقول لك إزاي واحد ما يبقاش فاكر المساق الأول ويبقى حج عليه إحنا لا واحد فينا فاكر المساق ده يبقى حج علينا إزاي فبيقول قد أوضح الله تعالى الدلائل على وحدنيته فصدّق الرسل له فيما أخبروا فمن أنكر كان معنيدا ناقضا للعهد ولازمته الحجة وبنسيانهم وعدم حضورهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر صاحب المعجزة يبقى المساق الأول ده حجة بس حجة القصة لا تتم إلا ببعثة الرسل فإذا بعثة الرسل وأمرتنا بما أقرر أقررنا به في المساق الأول ساعتها يكون المساق اكتملت حجته فاللي يصدق الرسل نفعه الإقرار الأول ومن كذب الرسل نقض إقراره الأول حديث بيدل على المساق الثاني اللي هو مساق الفطرة أن ربنا بيخلق العباد ويولدوا مفطورين على التوحيد قول المساق في صحيح مسلم عن عياض ابن حمار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إني خلقت عبادي خنفاء يعني مائلين إلى التوحيد الحنيف المائل إلى التوحيد المعرض عن غيره فجاءتهم الشياطين عندي عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وعن الأسود ابن سريع من بني سعب قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع غزوات قال فتناول القوم الذرية يعني أخذ يقتلون الذرية صغار بعدما قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليهم ثم قال ما مبانوا أقوام يتناولون الذرية فقال رجل يا رسول الله أليس أبناء المشركين فقال إن خياركم أبناء المشركين ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها فأبواها يهودانها يهودانها أو ينصرانها الحديث صحيح الشيخ الأرباني في السنسلة الصحية وفي صحيح الجامع خيركم لأنهم لم يتلبسوا بمعاصي وهم ما زالوا على فطرتهم الموحدة فالذي يموت صغيرا سواء كان أبواه مشركين أو مسلمين هو في الجنة بيقول فإن قيل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به كاف في وجوده يعني الرسول لما يجي يذكرنا بالمزاق الأول والرسول صادق ومرسل من عند الله فده كافي جدا في النه في الـ إثبات هذا المزاق فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره أي المواسيق وغيرها وهذا جعل جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أن الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد على أنها الفطرة الصحيح أن المساخ الأول ليس حجة مستقلة حجة ناقصة تتم بالمساق الثالث وهو مساق الرسل فيبقى اللي كان بيستدل بالآية على أنها الفطرة بس اللي هو الإنسان يخلق مفتورة على التوحيد وينثي الإقرار الأول لأن لا أحد يذكره وغير ذلك يعني كلام غير سليم والصحيح أن المواسيق ثلاثة زي ما قلنا في البداية وحنذكر كده كلام للشيخ حافظ ابن احمد حكم بيقول ليس بين التفسيرين منثا ولا مضادة ولا معارضة اللي هو التفسير الاول ان هو المسق قولي والتفسير التاني هو المساق الحالي فقط اللي هو حالة يولدون شاهدين بالتوحيد فبيقول ليس بين التفسيرين منقضة والصحيح ان بينهم تناقض لا هو بعض اهل عملة هم مسقين بس والصحيح ان هم ثلاثة بالآيات والأحديث يقول الأول المساق الأول الذي أخذه الله تعالى حين أخرجهم من زهر أبيبينا وده واضح وصريح من الآية والإيه والأحاديث موساق عالم الذر المساق الثاني هي موساق الفطرة وده أسر من أسر الموساق الأول لما شهدنا ولم تلوث هذه الفطرة ونحن في ظهر آدم ولدنا شهدين بالتوحيد موساق الفطرة هو أن نوتا بركة آل فطرهم شهدين بما أخذ عليهم في المساق الأول أي التوحيد قال تعالى وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله يعني كل خلق الله يولدون هكذا مائلين إلى الترحيد المعرضين عزيز الميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل وانزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي يشاهدت بما ثبت في الميثاق الأول لن تبدل هذه الفطرة لم تغير فآبوا يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل يوحدانه لأنه هو أصلا على إيه؟ على التوحيد فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جبله الله عليه فيزداد بذلك يقينه ويقوى إيمانه فلا يتلعثم ولا يتردد ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول بأن كان قد اجتالته الشياطين عن دينه وهوده أبواه أو نصراه أو مجساه فهذا إن تدركه الله تعالى برحمته فرجع إلى فترةه وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول والثاني وإن كذب بهذا الميثاق كان مكذبا بالأول فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه حيث قال بلى جوابا لقوله تعالى أرست بربكم وقامت عليه حجة الله وغلبت عليه الشقوى وحق عليه العذر ومن يهني الله فما لهم من مكرم ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيرا قبل التكليف مات على الميثاق الأول على الفطر ده كلام ابن عباس رضي الله عنهما والحسن رحمه الله فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع أبائهم وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كان عاملا لو أدركه كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهم قالوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم الله تعالى اذ خلقهم اعلم بمكان وعاملين وفيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال صلى الله عليه وسلم الله اعلم ما كانوا عاملين وده كان جواب من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يوحى اليه ان ابناء المشركين ايضا في الجنه خدم لاهل خدم لاهل الجنه يبقى خلاصة الموضوع أن المواثيق ثلاثة ميثاق عالم الذر وميثاق الفطرة اللي هو أثر من أثر الميثاق الأول وميثاق الرسل وميثاق عالم الذر والفطرة مواثيق يعني ناقصة غير تمة لا تتم الحجة ولا تكون حجة كاملة إلا بالميثاق الثالث وهو ميثاق الرسل قال وبعد هذا يعني بعد بقى المساق رسله قد خذ أرسله يرسل الله تبارك وتعالى رسله ولهم بالحق وبل ولم أرس قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزله وأنزل على رسله كتب تذكرهم بهذا المساق الأول لكي يزعل عهد يذكروهم يعني بالمساق الأول يذكروهم وينذروهم ويبشروهم ينذر من يعني عصى ويبشر من التزم من المساق الأول كي لا يكون حج للناس على الله تبارك وتعالى فيقول نسيت أو لم أتذكر بل بعثنا إليك رسولا يذكرك بل لله أعلى حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك المساق وذاك هو ناج من عذاب النار وذاك الوارث عقب الدار ومن بهم وبالكتاب كذب كذب الرسل وبالكتب ولزم الإعراض عنه والإباء, والإباء والإعراض فذاك ناقد كلا العهدين فنقض المساق الأول ومساق الفطرة مستوجب للخزي في الدارين كده يبقى احنا أتممنا الجزء المخصص للكلام على المواثيق إن شاء الله المرة الجاية نتكلم على أقسام التوحيد الامتحان هيبقى من أول الكتاب اللي هو من أول الجزء اللي فيه الاسماء والصفات وحفظ معرفة معاناها مهمة من الكتاب وهيبقى أخره أخره المحاضرة اللي فاتت بلاش نلوكم مرادة عشان تكون عزيكوا تذكرون بس هو أخره المحاضرة اللي فاتت المحاضرة دي مش مش دخل فيه سبحانك اللهم ربنا والحمد لله الشكر لله لا اله إلا الله